السلام عليكم ورحمه الله على رسول الله وعلى بعد نواصل الكلام فيما مسائل قواعد الاصول فباب القياس وكنا قد وقفنا عند الكلام عن للركن الرابع لأن الأركان القياس وهو العلة أو الجامل وذكرنا أن القياس أربعة أركان ولكل ركن شروط لا بد أن تتوفر فرئيسة المسألة لتلك السهولة للإنسان يقول هذا شر أصل وفرح وإلة وحكم لا بد أن يعرف لكل ركن شروطاً بيّنها هذا العلم فلا بد على علم بها تعريف الجانع أو تعريف العلم ثم أنواع الجانع في بار القياس لأنه مصلّف رحمه الله ذكر ذلك ثم عن ألقاب ثم نبحث الثالث عن ألقاب الجانع وأتمنى الكلام عليها طيب وقف الحديث عندنا المبحث الرابع وهو أدرب إدراك العلة أدرب إدراك العلة الاجتهاد في العلة على ثلاثة تحقيق المنات وتنقيح المنات وتخليج المنات وهذا الأمر من الأهمية بمكان حتى أن بعض أهل العلم قال إنه من المسائل التي تشكي على بعض طلبة العلم حتى قال الطوفي رحمه الله قال وهذه الأنماع الثلاثة تحكم المناط وتنقيحه وتخريجه يشتبه, بعضه يشتبه بعضها ببعض خصوصا على المبتدي في النظر فتحقيق الفرق بينه،, بينه المهم طبعا عندما يكون على المبتدي في النظر على المبتدي في الاجتهاد بس يبتدي في طرق العلم طيب هذه الأطرب الثلاثة نبدأ أولاً بتحقيق المنات المنات معنا العلة تحقيق العلة تنقيح العلة تخريج العل تحقيق المنات هو نظر فقيل في تحقق العلة في الفعل أو عدم تحققها هو نظر في تحقق العلّة في الفارض أو عدم تحققها هذا هو تحقيق المنات يتحقق هل العلّة موجودة؟ أو العلّة غير موجودة؟ العلّة معلومة العلّة معلومة العلّة ثابتة بالنص العلّة مجمع عليها العلّة وحدة هم معلوم دور خطيل أن ينظر في الفرع هل عللة الأصل موجودة فيه أم لا مثالهم مشهورة عند المصولين الطواف عللة لطهارة الهرب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها هي من الطوافين عالفة فجعل عدد النجاسة للطواف إنها تطوف على الناس تطوف على ليست بنجس إنها وسيأتي كيف تعرف في النصوص الشرية كيف التنسيص على العلمة إنها من الطوافين العلم فجاء الطواف علة في عدم النجاسة أو في طهارة والطواف وصف موجود كما يقال في الحمال أو, أو الفأرة ونحوها سواء من الصغار الحشرات أو من حتى البهاء لأن قصرها في المثل المشهور عند المسوليين يقصرون المثل على, على الفأرة والحشرات ليس تسلما إنه ليس لكن حتى الحمار والبغن يحكم بطهارته لأنه من الطوافين على, على الناس طبعا الطهارة حال الحياة الطهارة حال الحياة أما هذه البهاين تنجز من الموت إنها تخالد المؤمن لا ينجس بالموت أو الإنسان الموت تحقيق المناة هو نظر الفقيل في, في تحقق العلبة في الفرع أو عدم تحققها إذا وجدت صحة الإلحاق إذا وجدت صحة الإلحاق وإذا لم توجد لم يصح الإلحاق هذا هو تحقيق المهام إذن الفقيه في تحقيق المناة لا يبحث عن إثبات العلة لا يبحث عن إثبات أن هذا الوصف عللة العلة ثابتة إنه لا في الفرق هل العلة موجودة أم لا النور الثاني أو الضرب الثاني تنقيق وهو أن يهدف من محل الحكمي ما لا مدخل له فيه ويبقي ما له فيه واحد تنقيح ما يعطوه يحدث من محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقي ما له فيه مدخل واعتباع ويبقي ما له فيه مدخل واعتباع الله قال عبارة عندكم موجودة قال أن ينص الشارع على حكم عقيبة أو فيلغي المجتهد غير المثل أي صحيح قال أن ينص الشارع على حكم عقيبة أو فيلغي المجتهد لا مدخل فيه هذا هو أو تنقيح المناق فزين المستدرم اكثر ولا قلب الحكم على ان اتقي هكذا قال من من اشهر ان هذا الـ هذا الـ النوع وهذا الطرب حديث الاهرام قديم الاهرام وركزونا من بعدين عندما نفرغ نسال نريد ان نعرف كيف نفرغ حديث الاهرام الذي وقع هذا في هذا المربع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار كيف البلنا ينقحون المناقب هنا طبعا حتى ما ذكروا الشارح احتاج إلى تحقيق لكن لعد ذكرنا أقرب الملاحب لما ذكروا الشارح وفقه الله ورزا الله الله كيف ينقحه الشافعي والإمام أحمد أو الإمام الشافعي والإمام أحمد من الشافعي والإمام أحمد هذا الحديث نقحه مرة واحدة تنقح Gustav paralusive لأنه الشافعي والإمام أحمد نقح هذا الحديث مرة واحدة فانا الحكم باللقاح في نهار رمضان بالاجماع في نهار رمضان اناط الحكم باللقاح او الجماع في نهار رمضان فلم يوجب الكفاره على من اخطر في راه هذا رمضان بغير الجماع كما اكل او في رمضان عامدا التجب الكفارة على الشافعية والهنابلة ما التجب هم الإمام أحمد والإمام الشافعي نقح هذا الحديث مرة واحدة نقح مرة واحدة فقال من واقع من جانع في رمضان وجبت عليه الكفار أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فقد نقح هذا الحديث مرتين وانا اذكر كمان حتى تعرفوا اننا نعرف انه يتعبون في في النمر في في يعني بعض الناس قد يقول لك كيف الشغله كيف المالكيه يقول ان في يكون واحد اكثر شيء كان يتفاضل تقول لهم كبرنا قطع الحديث لكن ما ما لك واحد سهل سله الله هذا ما كان يكتب لكم من التلف طيب قال ابن حنيفه مالك ان القحار ضربت فحذف التي لا تصلح مثل نقول اعراب تمام هذا ما يصلح قول حضر تمام حضر اعراب فهذه لا تصلح تكون الأوصاف ضيئة حذف الأوصاف التي لا تصلح ينقلوب الأوصاف كلها فحذف هذه الأوصاف والتوقيح الثاني أن لهما زاد بعض الأوصاف فكيف الإمام أبو حنيف رحمه الله لأنه كثير من وصولين ينكرون أن يقول الأحناق في هذا الواحد الحقيقة أنه ليس يعني في الدقة واحدة بينهم وفرق الفطير لذلك نذهب عليه في الوقت الفطير فالإمام رحمه الله أناق الكفارة لأن الكلام الآن ليس في إبسة السياق الكلام الآن هل من فعل هذا؟ عند التفاور ما عليه الفقهاء ان ما كتبوا لماذا على من الشافعي والحنفي قالوا على من جاء ان الملكيه والحنفيه لا لو تنقحي هذا اوصاف كما فعلوا كما فعل غيرهم من الشافعي والحنا وثاب اوصاف لكن ما الذي يعتبر ما الذي ننقحوا الإمام الحنيفة رحمه الله أناقا كفارة بمعنى رحمك الله انتبه الإمام الحنيفة أناقا كفارة بمعنى يتضمنه الوقاع بمعنى يتضمنه الوقاع إذن انتبه أولا من جان في رمضان عند الجميع عليه كفار ولا لا عليه يبقى غير المجامل الشافعية والحنافة وابن المجامل المالكية والحناف المجامل عند الأحناف وما تضمنه الوقاع أو الجماع ما الذي يتضمنه الوقاع أو وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنه شهوة أو من شدة قضاء شهوة يجب الإمساك عنها فالصيام عبارة عن إمساك عن شهوة البطن وشهوة الفرج فكما أن شهوة الفرج فيها الكفار فشهوة البطن فيها الكفار فلذلك أوجب الحنفية الكفارة على من أكل أو شرب عمداً في, رمضان في نهار رمضان لما فيه من قضاء الشهوة التي منع الصيام منها قد يكون هناك إفطار ليس في شهوة شهوة الطعام لذلك لن يوجب الكفارة في ما لا شهوة فيه كابتلاع حصار نورهم أو شن على القول لأن هذا لا يبتر السياء فهذا ليس, ليس ليس فيه شهر ليس فيه شهر والواحد يابل حصى والواحد يابل لا, لا يشتهى ليس فيه كفار عندهم لماذا قالوا لأن معنى ما يتضمنه النقاع يقولوا الله شهر فعندهم الجماع مدفق عليهم ثم الحنفي يقولون المعنى, المعنى الذي يتضمره يشاركوه في الهدى فالشهوة الفجنة منها من الشهوة من الأكل الناس يدوخ لما يرى المطاعم هذا من وجود من وجود أنها يقاب ما يستطيع حتى نوم الدين يعني يحب الأكل فهذه شهوة وتعرفون بعض الضربة يمنع من بعض لكنه لا يستطيع تردني ماذا لديهم؟ اشتريه وهذا التنقيق تنقيق الحنى في التنقيق كيف ما ينقحوا مرتين نظروا في الحديث فاتفقوا مع الحنابلة والشابهية أن الجماع أن الجماع من آيه المساق أن الجماع, أن الجماع, أن الجماع, أن الجماع هو علّة الكفّار ولكن لم يكن مع هذا فقالوا وما تنمّنه من معنا الوقاة وهو الشهوة ثم كان فيه شهوة يعتبر فيه الكفّار وما لا شهوة فيه الكفّارة فيه أما الملكية فإنّهم أناقوا طبعاً أيضاً مجمع لكن تنقحون الثون إلى عندهم أناقوا الكفارة بامتهاك حرمة <تصفيق> رمضان إذا أوسع المذاهب مالكي فأوجد الكفارة في الأكل والشرب عنده فزاد الأكل والشرب على النقاع تنقيحاً بالمناق بزيادة بحث الأوسط <تصفيق> نعم هدفنا واضح يا اخوان نعم اا فهمت سنجبي اللب من كنا يعني ناخذ على الفضى في الصوره الحقيقه اللي بنشاهد هي كميه من تسيره معلومه بتاخذ من الاغنى ولا تُخَرْمِن من, من الأعلى والأكبر تخريج الملاء هو الضرط الثالث من أرض والعلّة وهو استخراج العلّة يعني إن سأعطيكم أكثر من دقائق. كلها حسنة وجهيدة هو استخراج العلّة بمسلك المناسبة والإخالة هو استخراج العلّة في مسلك المناسبة والإفادة ما هو باعث لمسلك المناسبة والإفادة أن يقترن وصف مناسب بحكم أن يمتاز الوصف المناسب بحكم في نص من نصوص الشرع في نص من الشرع ويكون الوصف سالبا من قواعد ويقوم الدليل ويقوم الدليل على استقلائه بالمناسبة دون غيره فيعلم أنه عندهم لذلك المكان هذا هو يعني الضابط الضابط مثلك الإخالة والمناسبة وإن شيء تختصر وهو هذا مهم مجيد والشيء الذي هو ان يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم فيجتهد المجتهد لاستخراجه في هذا اسم هو ان يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم فيجتهد المجتهد لاستخراجه في هم التخريج هو الاستخراج والاستنباط التخريج هو الاستخراج والاستنباط إذن هنا ليس ليس ليست العلة موصوص عليها العلة ما هي الاجتهاد لذلك الأول والثاني تنقيق تحقيق المناطر خلافين وبعضهم يقولون هو ليس من القياس أصلاً نعم؟ ليس من القياس أصلاً إنه هو من بان العموم أفراد و حتى البراهين اللي خالدوا فيه وتحقيق المنع وتنقيح المنع ايضا خلاف في طريف خلاف في طريف قالوا يقول يقول انه من البده في الفعل ف الخلاف لكن الخلاف في هذا هو خلاف القياس الخلاف القياسة الخلاف القوي والذي تباينت فيه المجاهل والآراق هو في استخراج العلة هو في تخريج أمهام لأن العلة ليست ممسوسة العلة اجتهاب استنبع استخراج واضح؟ مثاله مشروع الأنفلة اقتران حكم التحليم بوصف الإسكار في قوله صلى الله عليه وسلم كل من المسكري هرأ فالإسكار مناسب للتحري كما إذا كثبت ملايك أن يقول مناسب غلاء إيه؟ أن يقول مثلا الوصف المناسب يعني مثلا أن يأخذ العنق ويرتفع سعر العنم. ها هذا هو المسهر المناسب فالوصف المناسب لتحريم هو اسكار مقترن به في النص اختتم بالنص كن مسكر حال مقترن به في من الطواغ ثمستقل بالمناسب انسب شيء لتحريم اسكر هذا اننا نضبط المسلك المناسب والاخاء هذا بكاف لوصف مناسب كرم بنص من النصوص سالم من الخراطح قابل الدل الدليل على استقرائه ما يناسب وصف تحديد الخلط لها هذا وهذا النوع هو تحديد المساف بين مثبت القياس ونفات بخلال النوعين السابقين فان اكثر يخاطب قياس يتبون بهما وان كان لا يسمونها لو سموناها رحمه الله يقول كما طلع عليكم كلامه ان هذا من الامور التي تشتبه على طالب العلم تقول يا اخي يعني ارتد مره كان عندنا دوره في رمضان برجوع على ف شويه السؤال كيف في التحريم وان من باب يعني من باب تنقيح المنع فاذا كان يعني لا تستطيع أن ان تلمس صور عطوك عندك ثلاثه التحقيق والتلقين التخريج هل تستطيع ان تاخذ مساله وتتكلم عليها كلاماً جيداً لأنه التنقيح على سليمها لا يصح إلا إذا كان حصرك للأرض صبرك للأوصاف كامل أما إذا كان الصبر معقص فإنه لا يصح بل يقترب عليك فهذه أعلى لابد يتقن عن إنساء لا أن يستطيع أن يتعامل مع تعاون جيداً الفرق بين الرفع كيف تعرف؟ تحقيق المنات وتنفيح المنات وتخليج المنات أقول لك الأهد أذوق ما ذكرهم ذكرهم أهل العلم في معاقل ممثوثة أذوق ما ذكرهم أهل الوصول أن يقال أن في الفرق بين الفلاحة أن يقال تحقيق المنات فهوما كانت العلة فيه ثابتة بنص أو إجماع إذا أنت تتعامل مع عجلة ثابتة بنص أو إجماع فأنت تتعامل مع تحقيق المناط أما تنقيح المناط فهوما كانت العلة فيه متعينة بالسبر والتقسيم السبر والتقسيم مما السبق الجنب والإحصار والاستقصار والتقسيم هذا يصنع على لا يصنع كان عندك, مم... عندك يعني في الحكم أو في النص مجموعة أوصاف تجمع كل هذا الأوصاف كما في حال تجمع كل الأوصاف ثم تقسي أوصاف صالحة فطبق الاوصاف غير صالحه قتل دي اذا هذا لو دون نظرتي مساله في مساله التصميم على سمي ذا ستجد أن حكم التصميم إذا طبق على تحقيق تنقيح المناهن انه سي ستدخل لك سيطر على ذلك الامر دي جماعه النصوص جماعه الاوصاف ستجد ان المسألة تتطلح لك أكثر من قضية فتوى الشيخ فلان من فتوى الشيخ فلان إنما مسألة أهل الوصول هو الذي يضبط الخلاف على بينك إذن إذا كان, كان تعيين الإلة من باب السبب والتقسيم السبب يعني الجمع والاستقصار والتقسيم بمعنى يصلح ولا يصلح هذا قم بالتنقيح تنقيح كامل كانك تبعد ما لا يصح وتبقي ما انتقاء انتقاء ان اما تخليج فهو العملة العملة استخراج الحكم المستنبط بالغه استخراج الحكم بالاجتهاد اذا كانت الحكم اجتهاديه العلم اجتهادياً فهنا يكون هذا الباب تخريج بالمعب والباب تخريج بالمعب على سبيل المثال من الحديث الأصناف الرموية هو الباب الاجتهادي النجا عليه السلام قال القرن من القرن والشعير من الشعير أيضاً فوق. حكمة رفع إلا مثل بمثل يداً بيلاً سواعاً تسعر وداء بالفضل الحديث ليس في ذلك الإله صحيح؟ بل علماء ما اختلفه بعضهم يقول العلّة الوسط بعضهم يقول العلّة في مدفع الفضل الثماني باذننا في الماشيه وليس بعض في فكيد الكيل والدخان لا يعتبر الكيل وينتقل الدخان الطعام يمكن يكون طعام وكيل ن ز في المساله العبد من اجتهاد ان المسلم يتعرض يعني ليس هناك تعرض لنا حتى يقال ان العله متفق عليها اذا مشتي هي استنباطيه العله اجتهاديه استنباطيه لو يعني تحقيق التبين والتخليص صح هذه الظروف ربما هي التي تبين لك ذلك وطبعا الايه يعني تخريج المنار ليس على درجة واحدة من القوة والوضوء فبعضه أقوى أقوى من بعض يعني بعضه أقوى من بعض فبعضه إذا كانت المناسبة واضحة ليس الذي المناسبة فيه تكون ليست بتلك القوة والوضوء مثلا قضية تحريم الخمط ليست كالذي العلة في الأصناق الرنوية مع أن كلها كلها استنبعت كلها استنبعت فبعضها لكن التعليم العلة في الخمر بالإسكار أقوى من طول من يقول مثلاً أقوى من كلامه لما في تحديد أو في تخليج العلة في الأصناق الرنوية بعضهم يقول لا رب إلا في في الست الأصناع فتت ناريبا ومدهب من. من أهل الحديث وطائفة منه وهو مدهب الشافئة الطائفة طيب. نقف عند مسأل الخامس ومبحث جئت وقت الطائفة طيب في شروط اكتبار جامع لله هذا طبعا هو مبحث جيد وهو أدساً ما يمكن أن يقال النبو في مباحث العلة من ناحية الإثبات لأن هناك العلة من ناحية الإثبات فيها مواضيع مهم جداً وهناك من ناحية القدح بالقياس أو القدح في العلة له أيضاً مبحث مهم فأنت تحتاج النباحث التي تكتب لك العلم تحتاج من باعة التي تبين لك القوادح في العلم فنقف عندها شروط اعتبار الجانع علم وذكر شروط سبعاً ذكر من صنف الله شروطاً سبعاً البعض عندما لا ينكر السبع هذه إنما ذلك الشرطين يتطلق. ثم الباطئ يجعله في القوادح وبعض اللي لكن نمشي على ما ذكره المصنف باذن انت دي ولا رقمها ها انا طيب لانه يحتاج امثله والامر جاهز اذا اردتم الامر جاهز لكن انا ارى له لو انت الليل طبقت هذه الثلاثه وانا قلت نوع هناك من يتكلم هو لا يدري هذه النموشة ضغط يقيس ولا هو لا يعرف هذه الأدوات هذا كما لو, لو تكلم أحد في منازل القمر هو لا يعرف يعني لا يعرف درجاته يعني تكلم في الرؤية ويقول له رؤية الهلاء رؤية الهلاء حدد تحدد مجاله في, في السماء في الاخر تعرفوا انه رؤية الهلاف يكون خمس درجة يمين عن الشمس واذا ما يعرف انه ماذا على الشمس على المحل النظام الشمس يعني لما فلكين يقولون ان رؤية الهلاف يكون ترضى الشمس غروبة ثم خمس درجات يمين وخمس درجات إسعار وحشر درجات هذا المهم يمكن أن يرى فيه أجل. إذا ما يدي يدي ما ما هذا ما يده وما يعرف معلومه هذا يعني أنا بقصري قوي وذكي ليس بصرف ذكي وقوي ما يعرف يقول مهما لأجيب من الغلال وطلعه استهل ولمستهل هذا ما يصلح يجب أن يعرف ثم يتكلم فنفس الغوية الآن يعني البعض يقول وهذا يعني من الأشياء الحصائية ما الدليل على, أن على أن الدف حرم وأن الدف رجلت إذا كان يريد أن يحترم حقله لا بد أن يعرف هو ما استدل به الغلماء على أن الدف لن يساعد ثم يجيد هذا هو جيد يعني يصابه تمام؟ هذا ليس يعني, يعني تجمب يعني ما هذا لكن الذي يريد أن يتكلم يتكلم المسألة لابد أن ماذا قال الظلماء الذين أجازوا أو منعوا الذين أباحوا أو أجازوا يعرف هذا ويعرف هذا. هو عرف أقوام يفتحني مثلا من ابن هبيره محمد الله وفتاجين لكن ما يسرحاً يصرف معرفة كلاماً عن ليس فيه لا الله ليس فيه بأخوان ليس فيه دريم واستدلال واعتراض وكيف إذا كل نسان يريداً تعرفون الأكثر مساعدة تلقى فيها خلاف المدنية على الاستهاء أو الدنيا على القياس والاستنبع أما قضية المعلومة بالنص هذه ثلاثها حين لا يمجد أصلاً خلاف في الوضوء واجب الصلاة والمواجبة لأنه لا يختلف فيها ولما كل الإنسان لا تتكلم بأن الصلاة واجبة والوضوء واجب إلي إذا كنت طالب إلا هذا مسلمي أغنوك أولاً لا يختلف عن الصلاة الخاصة وأن الصيام في رمضان ماجئ وأن الهج وغف الرمض هذه أجلات إلا إذا فقيق ولا إذا استلباط ولا إذا خلاف أنه هو معلوم الذي لك يتجن بالطرور يتكلم أحد في أمول حتى يعني أسلمني في قرية اللحية عندما تكلم أحد في في سكل مثلا في سؤولاء يعني جايف عن النص ويظهر يسلم هذا أحد ونسبه مثل التمذي هذا من النص و يجعل المساله لا, لا, لا تدخل تحت موابط وانا معك اذا قال لك انا جبري شده تدخل هذا دليل في جواز جواز بطيئ هم يستغلون هذا موعدي تأخذ هذا الدليل تطبق لنا الآن هذا قياس وليس قياس قياس تطبق فهو شيء هل هذا حكم تستطيع التقول أنه معقول المعنى ده ده معقول المعنى لابد أن يكون متفق على أنه معقول المعنى فتنظر هذه المعنى تجدها في كثيرة ممن يتكلم بالفتح يوم من الفتح أصبعه ساب تتكلم بالفتح وقل جائز يعني حرام قل مكروب قل سنة قل مضح يقولون ستجد أن لها ساب ساب ها التقريب الدنيا بس يقول فتقولوا إذا تصبح رسولتكم الكبير هذا على علمه هذا حرام يخترى عن الله الكبير ما يجوز من الضالب أقول تعرفون أن أبا بك قرى الله أما عن قوله وفاكهة وأبا قرى وسماته وأي أب تقول إذا نقود على الله بغير لا يهم تتكلم عن الله إلا ما يهم إذا كنت تفعلها قواعد و ضوابط السر عليه كنا لكم الان بعض الناس و... يعني كثير من من اخواننا من مانفعهم الله للاسف يا عبد الله اللي ما عرف عشان مثل قضيه صيام الست من شوال حسنا يتكلم كلام هاله الكلام لا احنا ما احنا والله كان قواعد ولو أصول سارة إذا فهمتها فهمتها ليست قضية كل ما قال إمام مالك سواق كما أنه ليست القضية أن كل ما قال هذا لدى أهل مالك ولدى أهل مالك ولدى أهل مالك من أهل من, من يحبون الدعوة والصحابة هذا خاص بطولة بأعد الله بالشورة إلا صاحب هذا القلب صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت وعليمت ما يصير عليه ولم ينقل من أسول هذا جيد لكن لما تأتي إلى رجل تقول له يا أخي ما, ما هي أسولك في الرياس تبعا ما هي أسولك تقول له هل ترى الرياس بالأسلاق هل ترى الرياس بالكفارات يقول لا حول نجاو من ماذا يحدث؟ هذه هذه الوصول عندك عندها ترى مثلا دائرة الاختراض يقول هذه محلها تقول اسم ما خرج تمشي؟ تمشي عليها بذلك في الوصول يعني مهمة وضبطها شوية شيء ضبطة جيدة ولا علم يعني في درس الفق سنانش هاديكم في مساعدة مصولية جميلة نحاول نأخذ على كل مسألة مثال على دروسة وصولة التي التي مرضت وهي في, في الزكاة فيها في فيها مساعدة لكن نحاول نأخذ دروع مساعدة اللي ما أخذناها ما نبطط عليها واللي أخذناه نبطط عليها الفترة نعبنا في عندما درس التفضل عندما درس الأصول السبب ودرس التفضل جبود... يكون عندما تتنيه إنشاء أدزو... حد يعني حتى إشعار عندما كنتم حتى إشعار آخر لكن حب يعني والجمعة عندما حضر أحد الأخوة عندما كنتم تحتظر من حضر يقول نفس الجماعه سيتم نشوف ايش ترى بس عندي شويه امور بس تهيمنها شغله بعد الحين ان شاء الله إن نتهيمنها لا مش اظن تعرف توضح لنا طبعا الطالب طبعا تكفى محمد يعني شيء فيه بعض من فالعمل الاول يعني هي المصطلحات يعني ده ده شيء قضيه ضبط التعاريف وضبط الشروط هذا اهم ما في المسائل هذه لانه بعض حتى في مثلا الدكتور الله يذكر على اسر طبيه انه مثلا ان يعني العلماء يقولون اول في العقائد ان الكلام هو ما كان بحرف وصوت فكيف يقولون ان الايمان هو قول القلب وعمل القلب لا قول اللسان واعن اللسان يجعل القلب قولا كي يريد القول هو ما كان بحرف وصوت هذا التعريف ليس التعريف اللغوي وهذا الضابط ليس ضابط اللغوي إنما هو ضابط الاصطلاح لكن في التعريف اللغوي ترجع إلى علماء اللغة ستجد أنه يتفكر على كلام ما كان بحرقه أما تسميت الاعتقاد الموجود في القلب ينقسب إلى قول فهذا من باب الانور الاصطلاحي باب الانور يصطحيه لذلك لا يُقترب على التعريف بالمصطلحات لا يُقترب التعريف بالمصطلحة يعني يكون الاسطلح لا مشاحة, مشاحة يوعد إن شاء الله يوم الاثنين تأتي ستأتي يعني هي في قضيه يا ريت انت اذا تاخذ الشور من الاله الا وانت معاك كل العلم الذي جاني منها الان قضيه القياس ها اذا لم نبحث طويل احيانا يعني تعرف الامور ب بغيبها تعرف امورها هي ستاتي معك امثله كثيره ان شاء الله واذا بقي يعني يعني اشكالات كثره وجهد لكن هي الضب المهمه الان ليس أو أو ان نحقق امثله او يحقق اقوام ان نحن بحاجه الى انه كثير من امور ترجع الى قضيه هذه القياس هل القياس هذا صحيح ام لا كثير من يسمى المسائل تسمى المستجد. المسائل المستجدة المسائل المستجدة فهذه تحتاج ان تطبق ب طرق ان التي التي ذكرت حتى مثلا على سبيل المثال يقول الطف الانامي والترقيع الاصطناعي جائز جائز هل, هل هذا هل العقل مرض ام لا هل نقتل ولو في ثاني ما في تنسيق على قضيه الطفل ثبت انه مرض تمام المرض يجيز اباحه التداوي من يجيز اباحه كشف العور ويمنع من يعني يتضمن كشف العورة المغلب ويقول طلب الولد ليس أمراً واجباً حتى يبيح هذا الأمر لكن يبقى هل العقم مرض أم لا؟ إذا أنه مرض فإنه يجوز في التداوي كشف العورة إذا كان الاستشار من هذا المرض ليتم إلا بهذه but okay.